لآن, لآن القرآن. القرآن. اعوذ ل ق ر آ ن أ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أ ن ش ا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وهو الذي ذركم أ في الارض واليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت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 س ي قل و و ن لله قل ف أ ن ا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد, الله من ولد وما كان معه من اله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 رب إ م ا ما تريني ي و ع د و ن رب ف ل ا ت ج ع ل ن ي في ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ل ل ع ل ى أن نريك م ا ن ع ل ه م ل ق ا د ر و ن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 حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م الموت قال رب ارجعون ا لعلي أ ع م ل صالحا فيما تركت كلا إ ن ه ا ك ل م ة هو قوائلها كلا ك ل إنها م ة ه و ق ا ئ ل ه ا و م ن و ر ا ئ ه ب ر ز خ إ ل ى ي و م ي ب ع ث و ن ف إ ذ ا نفخ في ا ل ص و ا ف ل ا أنزاب ب ي ن ه م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 منها ربنا أخرجنا موسوعه ن ه ا ا ف إ ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ه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 ا ت خ موسوعه م النابلسي للعلوم ا ل ا أنهم هم ا ل ف ا ئ ز ي ن